قال رحمه الله قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذه من أجلة القياس عند أهل العلم أجلة المقايسة وأجلة القياس كثيرة القياس المقصود المحتج به الذي هو من أجلة الشريعة القياس المعتبر الذي تتحقق به شرف القياس في حمل المقيس على المقيس عليه وليس كل قياس معتبرا عندهم ولكن الذي كان يتفقون عليه القياس الجريء الذي يتحد به المقيس والمقاس عليه في العلة تكون ظاهرة واضحة منصوص عليها، أما العلة المستمطاطة فقد يختلف العلماء فيها، قد يختلف العلماء فيها، فالقياس من أدلة الشريعة الأربعة: كاب، سنة، إجماع، وقياس معتبر، ولا يجوز إنكاره. فإين النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل في سنته كما في حديث ذلك الرجل الذي جاء يشبه من تقدم في اللون وليس يشبه يش يشبه أباه في لونه ثم قايس له قالك ابن قال نعم قال فيها كذا قال نعم لين الشبه قال نعنه نزعها عرق وتقدم قال وهذا نعنه نزعه عرق وهذا من الدلة القياس عندهم حاصل قياس معتبر والظاهرين ينكرونه والمقصود بالمثلية هنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم أي المشابهة في المثلية هنا أي من حيث الخروج عن العادة في التوالد بين أبوين فإن آدم خرج عن هذا الأصل فليس ثم أب ولا أم له وهكذا أيضا عيسى خرج عن الأصل في جهة معينة وهو أنه ليس له أب وله أم فكلاهما خرج عن العادة في التوالد فآدم خرج عن العادة من حيث عدم وجود الأب والأم وعيسى خرج عن العادة من حيث وجود الأم وعدم وجود الأب وهذا لا شك آية من آيات الله جل وعلا فعلى هذا كأن المقصود من الآية كما سيأتي هذا عيسى الذي جعلتمه إلها عليه الصلاة والسلام لأنه خرج عن عادة المعلومة إذن هو ليس ببشر فآدم أعظم منه آدم أعظم منه مع ذلك تقولون بأنه بشر وأنه ليس بإله وهذا اتفاق الأمة اتفاق العالم على أن آدم بشر وليس بإله وأنتم جعلتم عيسى إلها وربا لأنه خرج عن طور البشر وعن العادة المعلومة في البشر لأنه من غير أب إذا هذا ليس ببشر ليس ببشر فأدم أعظم منه وعيسى مثلاً آدم ساد عليه فإذا لا يستحق الإلهي عليه الصلاة والسلام ولرو مبيه وقد نفاه عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما قنت لهم إلا ما أمرتني به نعبد الله ربي وربكم هذا الذي قال أبو عيسى ربي وربكم أي الله سبحانه وتعالى ما أنا برب ولا هذا الذي أمرتهم به ودعوتهم إليه أننا جميعا نعبد الله ولنا إله واحد فقط وليس تم آلها قال رحمه الله قولوا تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أنور ما يعراب عند الله مم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ظرف هذا بالتفاق <تصفيق> عند من ما يعراب عند الله ظرف كما قلت صحيح مكان لكن ما يعرابه. اه، بالله، عنده عنده، شيء عنده. مضافه مش حد سيقول ليه؟ لكن ما يعرابه هذا. نعم، كائنا عند الله كما ذلِي آدم، كما آدم خبر. أحسن. ده. الآية نزلت في وفد نجران وذلك أنهم الله أعلم بسبب النزول لم يذكروا شيخنا رحمه الله تعالى يشغل المحقق في سبب معيفة ما ذكر الشيخ في أسبب النزول وقد تحرص صحة يقول المحقق معيف هذا السبب نزلت في وفد نجران وذالك انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك يا أخي هذا الأخ أنت انت من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجلا يعلمنا السنه والقران ومن الذي قال ابعث لنا رجلا امينا يعلمنا السنه والقران امينا آه. وفد من اليمن لا أحد يخالفه عنده وفد نجران جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا يعلمنا فقالنا أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة فالناس تريد الأمناء تبعث عن أمناء أصحاب رسول الله أمناء لكن نص رسول الله على أبي عبيدة وإلا هم على هذا الرصح جميل ولكن يتفاوتون في الخير والصلاح يتفاوتون لشك وإلا هم أمناء على دين الله على أعظم يجب أن يؤتمن عليه وأن يعتني العباد بالأمانة والحفاظ عليه وهو دين الله وهم أشد الناس أمانة على الدين فبعث معهم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه يعلمهم والأمين ينجح في ما يهدف إليه وما يريده سواء كان من العلم والدعوة أو حتى من أمور الدنيا ينجح الأمين ولا شك أنه ناجح في دعوته وناجح في أمور الدنيا أيضا إن الناس تحرص عليهم جدا ولا سيمة في هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها الأمناء جدا فهم يحرزون عليهم وأما الآن فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا بعد أن ذكر أن الأمانة نزلت في جذور أو في قلوب في جذور الرجال فاعلموا منها ما علموا إلى أن ذكر أنها رفعت ولقد أتى علي زمان أولا أباني أن يقوم إن كان مسلما ردّه علي الإسلام وإن كان نصرانيا ردّه علي ساعيه وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا وقبل ذلك قال وهو يذفر قلة الأمناء حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ثم ذكر حال الأزمة المتأخرة قال فيقال للرجل ما أجل له؟ ما أعقله ما أضرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا إله إلا الله والآن هذا الحق صلى رافضي ما أجلده ما أعقله العلماني ما أجلده ما أعقله الاشتراكي النصاب وغير ذلك من الأصلاف طرائق قدد في الشرق وتجد من يثني عليهم من المغفلين ومن من هو من أضرابهم في الشرق يلمعهم وهم هم, هم أهل لهذا ما أجلده ما أعغله ما أضرفه والله ما هو أهل وما في قلبي مثقال درة من إيمان علماني خبيث اشتراكي وعياله من ملحد ورافضي زنديق ما أجلده ما أعغله حسنا الله نعم له فيه فوافد نجران تحروا وأرادوا رجل أمين أصحاب رسول الله كلهم أمناء على الدين وعدون باتفاق الأمة عدول باتفاق الأمة وأما الرافض فليس من الأمة قال نزلت في وفد نجران وذانك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تشتم, تشتم صاحبنا ما لك تشتم صاحبنا كأنها كدشة ما يشتمون قال وما أقول قالوا تقول إنه عبد الله هذه الحقيقة عبد الله رسوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا خبر الله عن عيسى يخبر العباد بنسانه وأنه عبد الله وهو في المهد آتاني الكتاب هذه الحقيقة عبد الله ورسوله ولكن هؤلاء غلاه وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلاه فجعلوا عيسى ربا وإلها قالوا تقول إنه عبد الله قال أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا؟ قط من غير أب وهذا الاستفهام مشرب بالنفي فإن ذلك جاءت قط بعده لأن قط لا تقع نفسي أقل نحي بعد ماضي منفي. في فأنزل الله تعالى يعني يتضمن إنكاره والاستفهام الإنكاري مشرب بالنفي فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أنزل الله هذه الآية بيانا للحقيقة وأن عيسى آدم تماما وآدم ليس بإله ولا رب عندكم باتفاق الجميع أنه بشر وهو كعيسى في الخروج عن العادة في التوال فلماذا لا يجعل إله كما جعلتم عيسى تقول للأنه بشر وعيسى كذلك بشر ولا يجوز أن يجعل أحد إلها من دون الله سبحانه وتعالى ويعبد ويعطى شيئا من خصائص الرب جل وعلا فهذا شرك بالله سواء اعطائه شيئا أو شيئا من أمور ربوبية أو الأنوهية فإن الشرك يكون في جميع أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والأنوهية والإسماء والصفات قال فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في كونه في كون خلقا من غير أب وأم خلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام كن فيكون خلقه من تراب آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له قال لعيسى عليه السلام كن فيكون وليس بعيدا يكون لازال استياق في آدم ثم قال له أين آدم كن فكان فانظروا يا أخوان من ذكر آدم أن المصد آدم بظلق فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني في كونه خلقا من غير أب ولا أم خلقه من تراب ثم قال له الذي هو مخلوق من تراب آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام كن فيكون يعني فكان فإن قيل ما معنى قول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولا تكوين بعد الخلق قد كان فكيف قال له كن فيكون ولا تكوين بعد الخلق التكوين قد حصل فكيف يكون قال له كن فكان وهو قد كان قد خلقه من تراب قد خلقه قد وجد فالتكوين لا يكون بعد الخلق فإنه قد حصل الخلق حصل التكوين فكيف يكون والله يقول خلقه من تراب قد خلقه صور وكان ثم قال له كن فيكون والتكوين لا يكون بعد الخلق ولا تكوين بعد الخلق وقد كان كيف هذا هذا إيراد ولا تكوين بعد الخلق قيل معناه خلقه ثم أخبركم أو جلس سبحانه ثم أخبركم أنه قال له كذا فكان قيل معناه خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان من غير تركيب في الخلق وعلى هذا ثم هنا ليست للترتيب الزمني وإنما هي للترتيب الذكري للترتيب الذكري كن فكان من غير ترتيب الخلق كما يكون في الولادة وهو مثل قول الرجل أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما فهذا ترتيب في الأخبار ترتيب خبري لا زمني لأن المتأخر الذي هو معطوف بي ثم متأخر في الزمن متقدم في الزمن متقدم في الزمن ولكنه متأخر في الذكر ذكر هذا الذي إعطاه اليوم ثم ذكر العطاء الذي تقدم ذكر العطاء الذي تقدم فهذا ترتيب خبري لا زمني لأن ما بعد ثم متقدم في الزمن فلا الترتيب موجودا لكن ترتيب خبري لا زمني أي في الأخبار أخبر عن العطاء الذي حصل اليوم ثم أخبر عن العطاء الذي حصل أنس. الذي حصل أمس فلا زال الترتيب بيها فإن ثم تكون للترتيب الخبر والزمني وتكون للترتيب الخبري فقط دون الزمني دون الزمني تحدث المدرس عن عثمان ثم عمر ثم أب أبي بكر هذا ترتيب خبري أما من حيث الزمن فأبو بكر هو المتقدم إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده فهذا كله ترتيب لكن خبري لا زمني فإن الجد متقدم في السيادة على الإبن وعلى والد الإبن وعلى والد الإبن إن من سادة ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده فهذا ترتيب في الذكر لنا في الزمن فسيادة الأب متقدمة سيادة الأب متقدمة على الإبن وسيادة الجد متقدمة عليهما وهذا سائر في اللغة أن تأتي ثم للتركيب الزمني للذكري لا معدرة أن تأتي ثم للتركيب الذكري الخبري للزمني, للزمني. ومن أضلح ما يبثلون به هذه هذا البيت إن من ساد ثم ساد أبوه قال إن شبه عيسى الطبر في خلق إياه من غير فحل فأخبر به, فأخبر به يا محمد الوفد من نصارى نجران عندي كشبه آدم الذي خلقته من تراب ثم قلت له كن فكان من غير فحل ولا ذكر ولا أنثى فليس خلق عيسى من أمه من غير فحل بأعجب من خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وكان لحمن يقول إلى آخره تفسير قبره ثم قال له فكان هذا آدم قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله ثم قال له يعني لآدم وقيل لعيسى وقيل لعيسى لصيغة التمريض صدق يعني آدم هذا السياق يدل عليه وَقِيلَ لِعِيسَى الصواب أنه لآدم وهذا الذي اتصر عليه الطبر رحمه الله تعالى وهذا الذي أشار إليه ابن الجوزي ترديحا له لأنه قال وَقِيلَ لِعِيسَى يعني لآدم وَقِيلَ لِعِيسَى الصواب أنه لآدم هذا الذي يدل عليه السياق قال رحمه الله من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة وهو مثل وهو مثل قول الرجل أعطيتك يوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما هذا إيش ترتيب؛ ثم ترتيب إيش هذا ترتيب خبري أي ثم أخبرك ترتيب خبري لا زمني لأن عطاء أمس متقدم على عطاء اليوم في الزمن وهكذا ما تقدم من البيت قال وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس نعم دليل على جهاز القياس وفيما سبق من التمثيل إن مثل عيسى إلى آخره دليل على جواز القياس لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه هذه حقيقة القياس أردوا فرع آدم إلى عيسى إلى أصل وهو آدم بنوع شبه وبينهما شبه كما تعلمون الخروج عن العادة في التوالب فبينهم هذا الشيء موجود فرد عيسى الذي هو فرع إلى آدم الذي هو أصل وبينهما شبه جامع بينهما شبه جامع وهو ما سمعت من الخروج عن العادة قالني أن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليه السلام بنوع شبه قال ما معنى البتول إن كان من التبتل هو العبادة انقطاع للعبادة قال الانقطاع للعبادة فهي مقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى فإن كان من هذا المعنى فيكون هذا فينظر ما معنى البتول في مريم الله علم لعله من انقطاع فإنه لما أرادوا التبتل نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينقفع تماما لا يتزوج ولا شيء نهاهم عن هذا انظر ماذا قالوا في البتون حتى في مريم يقول في فاطمة البتون هذا الذي يظهر الله أعلم بيعتبر أنها مقطعا للطاعة قال ما أحسن تحقيق لمغني اللبيب هذا الذي هو من نحو سبع مجلدات الذي خرجا آخرا لبعض المصريين واحد الخطيب يقال له الخطيب فلان الخطيب في نحو سبع مجلدات أو كذا وهو تحقيق جميل وتعليقات طيبة عليه على مغني اللبيب استفاد من الدسوق يستفاد من الدماميني وهكذا من غيرهما ثالث الذي لوحاشي عن مغني المتقدمه قبل الدسوقي من هو اخوانا الدماميني والدسوقي واحد آخر ثالث سو ينقل عنهم كثيرا لوحاشي عن مغني طيبة انا ما احسن تحقيق شرح ابن عقيل هذا التحقيق الموجود جيد وأما بالنسبة للحاشي فأحسن الحاشية التي هي بأيدينا حاشية القضري وهناك حاشية استجاعي ما هي موجودة عندنا وأظنها مطبوعة حاشي استجاعي على ابن عقيل استجاعي قوي جدا في النحو لكن ما هي موجودة عندنا لأن أفضل حاشية هذه حاشة القضري أما من حيث التحقيق هذا الموجود الذي في السوق حمد وحدين رحمه الله أنا نصح أن تترك حفظ القرآن إن لم تتقدم فيه ودرست بعض الكتب المهمة وترجع للحفظ لا أنصحه في المواصلة وعدم اليأس والتقليل من الحفظ تقلل قال بنون الباء والنون والواو كلمة واحدة وهي الشيء يتولد عن الشيء كمن الإنسان وغيره واصل بنائه بنون والنسبة إلى إلىه بنوي وكذلك النسبة إلى بنت وإلى بنيات الطير فأصل كل ما ذكرناه ثم تفرع العرب وتسمي شيئا كثيرة ببن كلا وأشياء غيرها وأشياء غيرها بنية بنية كلا فيقول ابن ذكاء الصبح وذكاء الشمس لأنهم لأنها تذكو كما تذكو النار وقال ابن لقاء كامل في كفر، وابن طرنا، وابن طرنا هكذا، وابن طرنا لئيم. قال أبو ذئيب؟ فإن ابن طرنا إذا جئتكم فإن ابن ابن طرنا إذا جئتكم ودافع عني قولا بريحا ما هو ما إيش الذي يعني أتيت بي من عدنه؟ أريد يا البتون ما معنى البتون أما بلون تقدم معنى قال بتل البتون بتل الباء والتاء واللام أصل واحد يدل على إبانة شيء من غيره وقال بتلت شيء إذا أبنته من غيره ويقال طلقها بتلة بثلة ومنه يقال يمر من العذراء البتون لأنهم انفردت فلم يكن لها زوج ويقال لخنا مبتل إذا فردت عنها الصغيرة النابتة معها طيب هذا هو البتون لأنها انفردت فلم يكن لها زوج طيب فاطمة البتون لها زوج فلماذا قيل لها البتون؟ هذا الآن في مريم يقال لمريم العذراء البتون لأنها انفردت ولم يكن لها زوج مقاييس النغة لابن فارس رحمه الله هذا يحفظ ويقال نخل مبتن لعله يذكر غير هذا ذكر غير هذا المعنى قال اتبتوا لإخلاص النية لله والانقطاع إليه هذا معنا أيضاً، والبتيلا كل عضو بنحمة مختنز مختنز النحمي الجمع بتائٍ كأنه بكثرت نحمه بائن عن العضو الآخر ومنه قولهم رام ممت مبتلا مبتلة الخلق والتبتل إخلاص النية لله تعالى والانقطاع إليه قال الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه انقطاعاً لكن تسمت مريم وقام السبب أنها انفردت ولم يكن لها زوج البتون قيل لمريم البتون لأنها انفردت فلم يكن لها زوج وإن التبت يطلق على هذا وهو الإنقطاع لكن بقي فاطمة لماذا يقال لها البتون فاطمة البتون فإن لها زوج قال بتل الشيء أبانه من غيره وبابه ضرب ومنه قول طلقها بثة وبثلة والبثون من النساء العذراء المنقطعة من الأزواج وقيل هي المنقطعة إلى الله عن الدنيا طيب وقيل هي المنقطعة إلى الله عن الدنيا وفار أمارهم انقطعت إلى العبادة وانقطعت عن الدنيا معنيان للسبب التسمية السبب الأول للتسمية العذراء المنقطعة عن الأزواج وقيل هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا والتبتل لانقطاع عن الدنيا إلى الله وكذا التبتيل أحسن ذا مختار الصحاح مختار الصحاح معنيان على هذا في سبب تسمية مريم البتون إما لأنها انقطعت عن الأزواج أو لأنها انقطعت عن الدنيا انقطعت عن الدنيا تماما قال سمعتم من بعض الأئمة أنه يوجد للباب الذي يهرس وهو الصنيع. كيف يعني إيش اللي إيش اللي ده بعد الرحمن؟ ما ما يجيها. طيب إذا في شيء دلنا عليه. ما المهم الدباب صار من الطوافين عليكم الطوافات صبروا بس حكمه هذا انه اذا وقع في الشيء ما في اللغم سووا كل شرب ولا عليك شيء ان شاء الله بإذن الله اذا كان الهر اذا شريبت من بكثرة اختلاطها بنا توسع فيها وهكذا الدباب يقاس عليه وهكذا العلماء يقسون <تصفيق> الفيران والوزق اذا كثر صار يدخل يخرج يدخل ما تستطيع تتفادى مسه تفاداه مالك وفر منه فإنهم يقيسه على ثب وينحقه بذلك فالذي يظهر أنه يلحق به ومسه كل غدا شار النبي صلى الله عليه هذا وشرب ولا شيء عليك إن شاء الله وإيش تفعل كل ما أردت شيء فإذا بيصفت وإذا تعب تعب والمشقة تجلب وتيسير والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ما يلامسه الهرق وفيما يوقعه الهر من متعواثنا وجعلهم من الطوافين علينا الطوافات لعدم التحرج منه صعب التحرج منه خونه يصعب التحرج منه وهذا الضباب صار يصعب علينا التحرج منه جدا كلما أخذ كأس ربما يسقط الآن الحمد لله بدأ يقل بدأ يقل إذا كان الفار يحققه بهذا إذا اقتثر في البيت وما الصويع لكن الأصل أنه يبعد النساء صلى الله عليه حتى الوزغ ذكره الوزغ ذكره لكن فار إذا وقع في السمن فإنك تزيل الموضع وإذا وقع في الزيت فإنك تريحه لكن إذا كانت مشقة ما تستطيع أبدا داخل خارج وكثرت عليه هل مشقة فمن يقول يأتي لنا بهذا الكلام الذي نحو هذا مر عني قديما الحاق مثل بعض الأشياء بالهر إذا صارت إذا صار يصعب التحرج منها يصعب التحرج منها من كلام أهل العلم يفيدنا عين عهد بها يعني عند هذا تجد ربنا الحديث يعني ربما ما في سؤر بعض الحيوانات التي تكون في البيت غير هر إن شاء الله ينظر لنا هذا لنستفيد وهذا بباب القياس والحمد لله معنا من دوحة من الشرع بالنسبة للدباب إلى وقع في الشراب فإن مساء صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أنه يقمس كله فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر دواء يقول عليه الصلاة والسلام فتخلط هذا بهذا متوازن وإذا عافت نفسه فلو كذلك ما في مانع لكن لا ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي لا يجوز والشك في حديث رسوله وفي إخباره كما يصنع ذلك الفاجر الترابي قال فإننا نقدم قول الطبيب النصراني على قول رسول الله هنا فإنه عنده خبرة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد قال في هداء الدباب هذا ما يصلح نعوذ بالله من الزندقة فرد حديث الدباب الترابي بمثل هذا يقول النصراني أرد حديث الدباب الترابي هذا فهو زندير وقد زندق شيخنا مقبل رحمه الله وجماعة من العلماء العاصرين حكموا عليه بزندقة فله نحو هذا كثير يرد الحديث النبوي الصحيح من أجل قول النصراني لأنه قال قالنا هذا مو صحيح قال أن هن يغالل هنا قوله كن فيكون من حيث أن الله قال له كن فيكون نعم هذا موجود لا شك أشك أن هذا كلاهما قال له كن فكان لكن السياق يدل على آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والضمير يعود إلى أقرب مذكور قال هل طلب العلم من أسواب تكفير الزنوب والآثام؟ ويكون بمنزلة الاستغفار يرجى لانفة من سلك طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يقلم فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهو من أسباب تكفير الذنوب ودخول الجنة وهم من أسباب الرزق الحسن أيضا الحاصل كل خير في العلم به تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة على مراد الله جل وعلا فإن شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم بالعلم الشرعي الله سبحانه وتعالى فهو أعظم الأشياء العلم الشرعي لأن المعلوم به تعلم به اسماء الله صفاته وأفعاله وأفعاله سبحانه وتعالى وما يتعلق به جل وعلا يكون ذلك بالعلم فهو أشرف ما يكون ما حكم الذي يخطب في خطة أقين كان لا يعلم فلا اسم عليه وإن كان أعلم فقد وقع في حرام أنه لانا خطب إلا إذا كان فاسقا فاجرا فاسقا فاجرا لا يصلي ولا حرمة له فإن كان يصلي فيتأن في هذا إن كان فاجر فاسق لا يصلي فلا حرمة له لأن الخطب على خطب أخيك المسلم أما هذا ما هو أخوه فلا يجوز له أن يخطب على خطبة مسلم ولكن إن كان عنده فسق دون ترك الصلاة لزنا في حيز أهل الإسلام يشرب الخمور ويفعل بعض الفجور فلا بس أن يرسل لهم من ينصحهم أن يرسل لهم من ينصحهم بأن هذا ليس بأهل ثم إذا تقدمه ما عليه شيء يرجع أنه ما عليه شيء إذا رغب عن ذلك أنه يتقدم ما شيء هذا نصح والدين نصيحة لكن يدخل يقول لا وقد خطبت. قال ما حكم أن يقول مع نفسه؟ لأنني سمعت الناس يقولون هذا والله ما أدري إيش مع نفسك هذا كيف مع نفسك هذا الناس يقولون مع نفسك يقول ما حكم وقالوا الناس مع نفسك آه ممكن صحيح لا هذا هو صحيح مع نفسك يجب أن تناصر أهل الحق وأن تكون مع الحق ورسول الله يقول لا تزل طائفة على الحق يجب عليك أن تكون مع الطائفة هذه يجب وجوبا أن تكون مع هذه الطائفة لا تزل طائفة على الحق ظاهرين فلا يوجد قليلتهم ولا معاداتهم يجب عليك أن تكون معهد الطائفة لا تقول أنه مع نفسي ما لدخل إذن أنت, أنت من الطائفة هذه ورسول الله يقول لا تزل طائفة عن الحق يظاهرين هذا غير صحيح هذا الكلام خليكم على نفسك والله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فنعم فإذا كنت على استقامة وعلى صلاح ولا تكون على استقامة وعلى صلاح إذا كنت مع الطائفة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حق ولا شك فيه وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة فلا تقول على حق الله هنا في هذا الجهاد، إذا انحزت إليها وأما عليكم أنفسكم فقد فسرها الصديق رضي الله تعالى عنه لما ظن بعض الناس أنكم لا تأمرون المعروف لا تنهوا عن المنكر فقال ليس هذا المقصود بقول عنكم أنفسكم فإن الناس لرأوا الظالم ولم يأطلوا على يديه أو شكا ليعمهم الله بعقاب من عنده وعليكم فسك لا تنكر منكر أو منكر لا تنكر منكرا ولا تأمر بمعروف هذا مو صحيح في هذا التفسير ولكن من باب من حسن إسلام المر تركهم على لا يعنيه على ما لا, لا هو الصواب. التصواب أنك لا تدخل في أمور ما لك تدخل فيها اعتني بنفسك واعتني بطاعة الله سبحانه وتعالى واعتني بالاستقامة وبالخير أما خليك نفسك مالك دخل هذا ما هو صحيح بل واجب عليك أن تنصر الحق وأهل الحق وليس ثم عن الحق إلا ما سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 73, 73 فرقة على 73 فرقة كلها بالنار واحدة ولا تزال طائفة عن الحق ما يجب عليك أن تنصر الحق وأهل الحق ما تقول عليك نفسق من دمع أحد أنا مالي دخل هذا ما هو صحيح وهذا الخلم لا يجوز أن يقال هذا